يا أيها الذين آمنوا الطقوا الله وقولوا قولاً سديداً أصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطيع الله رسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما قل وكفى خير مما كثر وألها فإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين نستكمل بإذن الله تبارك تعالى الكلام عن رساله البيوع القواعد البينات في تقريب فقه المعاملات القواعد البينات في تقريب فقه المعاملات وكنا قد وقفنا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كنا قد وقفنا عند مقدمه في الرساله رساله البيوع وهذه الرسالة كما ذكرنا قبل أن نشرع في شرح القواعد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد. قلنا أننا قبل أن نشرع في الكلام عن القواعد قواعد البيوع، فبين أيدينا مقدمة كنا قد بدأناها في المحاضرات السابقة. هذه المقدمة كانت تتناول الكلام عن الاداب التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في البيوع أداب الأمانة، أداب عدم الاحتكار، عدم الغش، عدم الحلف الكاذب وغيرها من هذه الأمور فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كما علم أصحابه باب العبادات ومعاملة العبد لربه كذلك علمهم باب المعاملات في معاملة الإنسان لغيره في بيعه في ايجاره في إجاره في بيعه في شرائه في اجرته وما شابه ذلك من أبواب المعاملات اليوم نستكمل بإذن الله تبارك تعالى باب ثانيا ثوائد وفوارق بين يدي البحث فوائد وفوارق بين يدي البحث كل هذا نحن لم نبدأ في القواعد وما زلنا في الكلام عن المقدمة نقول اولا في تعريف البيع لغة هو مطلق المبادلة معاوضة مبادلة يقع بدل بين البائع وبين المشتري يقع معاوضه بين البائع وبين المشتري واصل كلمة المعوضة ان البائع كان يمتلك السلعة فلما فقدها فاعطاها للمشتري عوضه المشتري مكانها مالا وكذلك كان المشتري كان يملك مالا فلما فقده واعطاه للبائع عوضه البائع مكانها سلعة، فلذا يسمى البيع بمسألة معاوضة. فمن فقد المال الذي هو البائع، فمن فقد السلعة الذي هو البائع أخذ مكانها مالا والمشتري الذي فقد المال الذي كان معه أخذ مكانه سلعة قد اشتراها لينتفع بها. البيع لغة مبادلة المال المتقوم. بالمال المتقوم تملكا وتملุكا. إحنا حنقول في صفحة 18 عندي في المذاكرة يرجعوليها ولوها يعني أحد ينزل لنا الرابط رابط الرسالة يكون مشكورا. فتعريف البيع هو تعريف البيع هو مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا وكلمة البيع من الاضداد يعني من الاضداد يعني أنها تحمل معنيين كلاهما عكس الآخر وهذا طالب وهذا من جمال اللغة ومن متانة اللغة العربية لغة عظيمة أبوابها أبواب واسعة فمن بدائع هذه اللغة أن هناك كلمات تسمى الاضداد جمع دد، ومعنى الأضاد أن كلمة واحدة تحمل معنيين كلاهما عكس الآخر. مثال على ذلك قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقرء في اللغة يحمل معنى الطهر. ويحمل معنى الحيض وكذلك كلمة تعذير، التعزير يقال على معنيين يقال على النصر والتأييد لتعزروه وتوقروه ويقال أيضا على مسألة العقاب كما يقال مثل التعزير من فعل كذا تعذير أي عقاب وهو الذي لا يكون وهو الذي يكون دون الحد. فالحاصل أن هناك كلمة من الضاد، زي كلمة نسي. كلمة النسيان تطلق على تعمد ترك الشيء، وتطلق على ترك الشيء بغير تعمد، بمعنى إنسان أكل في نهار رمضان وهو صائم. اكل نسيا ده اسمه, اسمه ذهول أكل ليس عمدا ولكن أكل ذاهلا كان يذهل لم يتذكر أنه يتذكر انه صائد وعليكم الله يا محمد فهذا يسمى نسيان لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع على امتي الخطأ والنسيان لا حول ولا ربي الا بالله يا سلام عليكم فبنقول كلمة النسيان تطلق على الذهول عن الشيء وأيضا تطلق على تعمد فعل الشيء كقول تعالى نسوا الله فنسيهم الله عز وجل لا ينسى وما كان ربك لا يضل ربي ولا ينسى إذا معنى قوله, معنى قوله تعالى فنسيهم أي تركهم عامدا سبحانه وتعالى لأنهم تركوا أمره فكان جزاؤهم من جنس عملهم واضح كده إذا كلمة البيع تطلق أيضا كلمة من تطلق ويراد بها البيع والشراء لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار البيعان أي البائع والمشتري وقال عز وجل فشروه بثمن بخس أي باعوه أي باعه وايضا قال عز وجل قال عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يعني يشري اي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله قال إبراهيم وهو النقعي العرب تقول بعلي العرب تقول بع وتعني الشراء وتعني الشراء وكلمة البيع نحن من نأتي إلى أصل كلمة البيع لغة كلمة البيع باء وياء وعين البيع أصلها من الباع طب وإيه الباع؟ قالوا الباع هو امتداد اليدين يعني في الحديث من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا فاا امتداد الذراعين ليس ذراعاً واحداً بل امتداد الذراع مع الذراع يسمى بيع الذراع مع الذراع إذا امتد الذراع مع الذراع كلاهما يسمى بيع. طب ما علاقة هذا ببيع وشراء؟ قالوا لأنه في حال البيع البائع يمد يده بعطاء السلعة يمد ذراعه ببيعطاء السلعة. والمشتري يمد ذراعه لاعطاء المال فيتصل باع فيتصل ذراع البائع بذراع المشتري فاذا انضم ذراع إلى ذراع صار باعا امتداد الذراع مع الذراع مجموع الذراعين يسمى باع أو من تقرب اليه شبرا ومن تقرب إليه ذراعا تخربت اليه باعا لذا كلمة البيع تأتي من مد البائع ذراعه ومد المشتري ذراعه فكلهما يسمى باع اتصال الذراع بالذراع يسمى باع ومن هنا جاءت كلمة الإيه؟ كلمة البيع فوائد مهمة جدا نذكرها أيضا بين بداي البحث يا جماعة حد أمام الرابط الآن حد يستحضر رابط الرساله الل يقولوا مشكورة رسالة البيوع رابط الرسالة مشكورين من الفوائد في أنواع العقود الفائده الأولى أنواع العقود نقول العقود تنقسم إلى أقسام ثلاثة العقود تنقسم إلى أقسام ثلاثة اولا عقد جائز من الطرفين وعقد لازم من الطرفين وعقد لازم من أحد الطرفين دون الآخر نشرح تمام أحسن الله عليك هذا إن شاء الله نحاول نجيبه إحنا نشرح إن شاء الله هذا نحاول نجيب ال هذا هو رابط رسالة البيوع فنضعه عشان متابعة الدرس بالقراءة ايضا اثناء الدرس مع السماع يعني بيعطي ملكة التدبر وفهم المسائل فهذه من الاهاتف بمكان والاختبار بيأتي من الرسالة مع الفائد التي نملها عليكم كنا بنقول ان العقود انواع ثلاثه عقود جائزة من الطرفين عقود لازمة من الطرفين والنوع الثالث عقد لازم من أحد الطرفين دون آخر نشرح اولا عقد جائز من الطرفين معنى كلمة جائز مش من الجواز الشرعي اللي هو أمر الجائز الذي جوازه الشرع إنما معنى كلمة جائز أيجوز يجوز لكل طرف أن يفسخ هذا العقد وعليكم السلام الله وبركاته كل مرة في تأخير. في كل مرة في تأخير. الله مستحيل معنى كلمة عقد جائز مش معناها اللي هو عكسه عقد باطل. معنى جائز مش معناها من جواز الشرع اللي هو الأمر الجائز الذي جوازه الشرع إنما معنى عقد جائز هنا أن يجوز لكل طرف من الطرفين اللي هو البائع والمشتري أن يفسخ هذا العقد. بالمثال يتضح المقال. قال المصنف رحمه الله عقد جائز من الطرفين مثل عقد الشركة يعني أنا وأنتم عقدنا شركة وأنا وضعت نصف المال وأنتم وضعتم النصف الآخر وكتبنا ورقة وعقدنا شركة هذا العقد الذي بيني وبينكم يسمى عقد جائز يعني جائز يعني لي أنا أن أأتي بعد عام مثل أقول يا جماعة أنا أريد نفس أن هذا العقد وسأعمل بمفردي ولكم أيضا أنتم أن تأتوا بعد عام مثلا أو يزيد فتقولوا الله نحن لا نريد شراكتك فنريد أن نفسخ هذا العقد فهذا العقد غير ليس ملزما لا لي ولا لكم فلكل واحد منهم مثلا من الطرفين أن يبحث عن الأصلح له فيعود في عقد للشريكة كده وضحت عقد جائز ليس ملزما لأحد الطرفين وكذلك عقد مضاربة يعني مضاربة أنا معي مال فمثلا أعطيته للشيخ محمد صديق طولي يا شيخ محمد ها ضارب لي في هذا المال لأنني لا أحصن أن أتاجر في المال فأنت مثلا عندك خبرة فخذ هذا المال أنا أعطي مثال الشيخ محمد عشان لا تصدق مثال فقط يا شيخ محمد برك الله فيك، فأعطيك مال أقول ضرب لي ضرب لي في هذا المال، فأنا لي بعد فترة أنا أقول يا محمد يا شيخ محمد أعطيني المال فأنا أريده، وأيضاً أنت لك أن تقول يا شيخ خذ هذا المال فأنا يعني توقفت عن العمل في أموال الناس لأن هذا فيه مجازفة، فلن أعمل مثلا ثانيةً في أموال الناس مثلا وصلت كذا؟ إذن هذا يسمى عقد ملزم. ولا عقد جائز ام عقد المضاربه هل هو جائز ام لازم ام عقد ايه انتظار الاجابه عقد جائز تمام جائز ليس معناه من جواز الشرعي اللي هو العكسه ها أيوة عقد جائز معناها يجوز لكل طرف من الطرفين أن يعود في اتفاقه ولا يكونه آثما لا شرعا ولا قانونا الله يحفظك الحمد جزاكم الله خيرا نعم والله العلماء قالوا صدقت العين خير من صدقة المال فصدقت المال تحيي البدن وصدغت العلم تحيي القلب وحياة المرء على قلبه لا على بدنه قال الله فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. نعم كذلك من أمثلة العقود الجائزة عقد الجعالة الجعل ما معنى جعل رجل فقد شيئا غاليا عليه فقال من يأتي لي بهذا الشيء سوف أعطيه مكافأة لم يحدد ذلك فجاء زيد من الناس فقال أنا سوف أبحث لك عن هذا الشيء وأعطيني مهلة يومين أو ثلاثة فهذا يسمى عقد جائز لي أنا صاحب الشيء أن يقول يا فلان أنا رجعت في هذا الكلام ولا أريد هذا الشيء ولك أنت من تطوعت بالبحث مقابل مكافأة أن تعود في وعدك لي وتقول لن أبحث لك عن هذا الشيء وصلت وكذلك الوكالة الوكالة بمعنى أنا كتبت ورقة بيني وبين الشيخ محمد إن هو أوكله في أعمالي يبيع ويشتري من أملاكي مثلا وكتبنا ورقة بذلك وصار هو له الحرية بتوكيل مني له أن يفعل ما يشاء في أموالي فهذه الوكالة عقد جائز لي بعد فترة أن أفسخ هذا العقد وله أيضا أن يعود في هذا العقد فيقول لست وكيلا لك مثلا وكذلك الوديعة أنا أخشى على شيء ثمين أن أملكه أن يسرق فأنتقل به مثلا أعطيه للشيخ محمد أقول هذا احفظه عندك وديعة عندك متى أحتاج إليه تواطيني إياه فقال لي اتفقنا فأخذ هذه الوديعة يحفظها عنده فأيضا فلكلا الطرفين أن يعود في ذلك لصاحب الوديعة أن يقول أريد وديعتي ولمن عنده الوديعة أن يقول يا فلان أنا على سفر مثلا فخذ وديعتك احفظها أنت بنفسك إذن القسم الأول من العقود يسمى عقد جائز من الطرفين واضح ولا مش واضح واضح أم لا؟ لو في إشكال نعيد هذا واضح الكلام. إحنا دائما بنعطي أمثلة ها لتيسير ولتخريب المسائل واضح. من يعدد هذا القول محمد جابر؟ من يعدد واضح. كمان نك طيب نكمل. القسم الثاني عقد لازم من أحد الطرفين دون الآخر. بمعنى هذا قد يكون فيه صعبة شوية حنوضحه عقد لازم من أحد الطرفين دون الآخر يعني إيه؟ يعني هذا العقد يكون ملزم لأحد الطرفين ولا يكون ملزما للآخر مثال قال المصنف رحمه الله لا صوت واضح يا محمد صوت واضح صح صوت واضح ليس هناك الصوت واضح مثل عقد الرهن عقد الرهن بمعنى نكمل ولا ها وصل الحمد لله عقد الرهن هذا العقد ملزم لطرف دون الاخر نشرح طيب, طيب من اراضي ان يعني مساله تكون سال عليه ياتي ورقه وقلم عشان نكتب بس ايه الامثله عشان تكون واضحه نكمل عقد الرهن ملزم لطرف دون الاخر نمسك كده ورقه ونكتب نمسك ورقه وقلم ونكتب هنكتب راهن راهن ومرتهن وره راهن وإيه؟ ومرتهن بنكتب ولا راهن ومرتهن ورهن. أنا دائما ذهبت إلى الشيخ محمد فقلت له أقربني مالا أقرني ما قرض. فقال الله الآن مع خراب الزمن أنا لا أضمن أحدا. فأين جئتني برهن؟ هو قال لي ذلك. إن جئتني براهن أعطيك ما تريدنا المال فأنا الذي أردت المال وسمى راهن أنا عيما راهن والشيخ محمد الذي سوف يعطيني المال يسمى مرتهن يسمى إيه مرتهن فأنا أتيته بشيء ثمين فأنا أتيته بشيء ثمين سوف أجعله رهنا عنده ليقربني المال هنا قد تسأل أنا كين لم أبيع هذا الرهن لأحصل على المال أقول مثلا قد يكون هذا الشيء الثمين أنا يعني يعز علي أن أبيعه فأحفظه رهنا عند أخي محمد وأخذ منه المال فأنا أسمى رهن وهو يسمى مرتهن والرهن هو الشيء الذي سأعطيه إياه ليعطيني القرض. وصل كده إذا هي مسألة من أطراف ثلاث راهن اللي هو أيمن مرتاهن لشيخ محمد والرهن هو الشيء الذي سوف أعطي إياه ليقرب المال فأعطيته الرهن لضمان حقه فأعطني المال هذا يسمى عقد رهن بيني وبينه هذا العقد ملزم لي أنا أنا الذي أخصت المال أسمه راهن هذا ملزم لي يعني ملزم لي لا أستطيع أنا أن أذهب إلى شيخ محمد فأقول له أعطيني هذا الرحن إلا إذا سددت الدين الذي عليه فهذا ملزم لي في حقي أنا لا أستطيع أن أعود في هذا العقد ولا أقول له أعطيني الرحن الذي عندك أما شيخ محمد فالعقد هذا في عقده عقد يسمى عقد جائز بمعنى إيه له أن يقول لي بعد فترة أخي أيمن خذ هذا الرهن الذي هو خاص بك ومتى يسر الله لك ائتيني بالمال فأنا لا أستطيع أن أقول ائتيني الرهن الذي عندك حتى أغضي الدين أما هو فله بكرم أخلاقه أن يقول مثلا ها أخذ رهنك انتفع به أما الدين فتغضيه متى شئت ده معنى أن عقد الراهن جائز من طرف وملزم من طرف آخر ملزم في حق من؟ ملزم في حق الراهن اللي هو المدين اللي عليه المال وهو عقد جائز يعني غير ملزم في حق من؟ في حق المرتهن اللي هو اللي أقرض المال واضح ايوه نكمل قالوا وكذلك عقد الضمان عقد الضمان المرتهن فضل عليه وكرم من عنده لو اعطى رهن نعم نعم آه. إن هو فضل منه انه يقول ان يقول يا اخ ايمن خذ رهنك وتقضي دين متى شئت هل مرتاهن له أن يعود بعد أن يكون قد تفاهم على الرأي إلاج معين؟ نعم آه يبقى المرتاهن له أن يعود لكن الراهن اللي هو المدين اللي علف الروس ليس له أن يعود لا ينفعش أقول له دين راهن اللي عندك له دين نح يبقى دين راهن يبقى, يبقى سد اللي عليك يبقى يغضي الذي عليك قالوا وعقد الضمان عقد الضمان أيضا عقد جائز من طرف ولازم من طرف آخر نعطي مثال على ذلك عقد الضمان هو هو المثال أنا أيمان ذهبت إلى الشيخ محمد فأقلت له أقرضني مالا فقال الآن مع حرب ال لا أعطيك قرضا إلا إذا, أت... إذا إلا إذا جئتني بمن يضمن هذا الدين يبقى عندنا أطراف ثلاثة أيمان أنا مدين أريد مال فذهبت للشيخ محمد قلت له أقردني مالا فقال لا حتى تأتيني بمن يضمنك فذهبت إلى أحمد فقلت له ائتي معي إلى الشيخ محمد تضمنني عنده الضمن ده وتحيعملي لأن مات لم يستطع أيمن أن يقضي هذا الدين فيكون أحمد ملزما أن يقضي الدين الذي على أيمن إذا أحمد يسمى ضامن حيضمن حي الدين فمتى عجز أيمن عن السداد يكون أحمد هو الملزم شرعا أن يقضي الدين لأنه ضامن حيضمن المال عندي الذي عند الشيخ أيمن اللي عند الأخ أيمن حيضمن هذا الدين حيضمن هذا الدين فهنا الشيخ محمد لو هو أقرض المال له أن يأتي إلى الضامن فيقول له أنت قد حللتك من هذا الأمر ولك يعني وقال فسخت هذا الأمر وأنا سوف أقضي سوف أخذ المال من أي يعني متى يتيسر الله ذلك لكن ما ينفعش الضامن يشين نفس الموضوع ويقول أنا مش ضامن حد ما خلاص ما ينفعش يقول أنا مش حاضن حد بعد كده آدم وافق من الأول إنه يضمن أي يبقى لازم يكمل لغاية آخر العقد إذا هذا عقد ملزم في حق الضامن ما ينفعش يرجع في كلامه أما الذي أقرض المال الشيخ محمد فله أن يقول للضامن أنا حللتك من هذا العقد وأنت ليست بضامن لأيمن وأنا سوف أقضي منه الدين متى تأثر له ذلك النوع الثالث من العقود يسمى عقد لازم من الطرفين يعني عقد لازم يعني عقد ملزم نوع الثالث عكس النوع الأول النوع الثالث, عكس النوع الأول عقد بقى النوع الثالث دوت عقد ملزم للطرفين يعني عقد ملزم للطرفين يعني لا يستطيع أحد أن يفسخ هذا العقد ملزم للطرفين زي عقد البيع رجل اشترى سلعة من البائع والسلعة سليمة ليس فيها عيب والتفلق البائع والمشتري فهنا هذا عقد mein ملزم للطرفين لا يستطيع البائع أن يقول للمشتري بعد ذلك ائتني بسلعتي، ولا وليس للمشتري أن يقول للبائع خذ سلعتك واعطيني مالي. فأدام انفسخ وتفرقة البيعان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا معنى الحديث أنهم إذا تفرقا فقد تم العقد وليس لأحد منهما أن يعود في قوله البيع تم خلاص. جائز. لا عقد ملزم للطرفين عقد ملزم لإيه وكذلك السلام والحوالة وعقد الهبة بعد القبض يعني عقد الهبة بعد القبض ها أنا وهبت لشخص هاتف مثلا قلت هذا هبة لك وهبته هاتف جوال على سبيل الهبة فأخذها وانصرف فليس لي أنا الذي وهابته شيء أن أعود في هبتي قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أعاد في هبته كالكلب يعود في يقيه. أيضا من الفوائد في هذه الرسالة نعم الفوائد أيضا أنواع البيوع البيوع أنواع هناك بيع اسمه بيع البيع المطلق وهناك بيع السلم وهناك بيع الأجل، وهناك بيع الدين بالدين، وهناك بيع الصرف خمس أنواع عندنا في المذكرة، نشرح واحداً واحدة. بيع المطلق، قال المصنف هو مبادلة العين بالدين أو العين بالنقد يعني العين بالدين، واحد اشترط اللاية والمال حيدفعه بعد سنة او حيدفع المال مقصد كل شهر حاجه بيع إيه؟ بيع العين بالدين يبقى هو أخذ العين اللي هي والمال يكون دينا إما هيدفعه كل شهر او هيدفعه مره واحده بعد سنه زي بيع التقسيط بيع التقسيط بيع العين بالدين العين هي الثلاجه المشتري وصار ثمن الثلاجه دينا في ذمة المشتري إما يدفع كل شهر جزء أو يدفع مال كله مرة واحدة بعد السنة مثلا إذا راجع في هباتية قبل القبض ليست ملزمة له يعني لو قال له مثلا باللفز كده وهبتك هذا الهاتف فلا ينعقد عقد الهبة إلا بالقبض نرجع مرة ثانية البيع المطلق ما هو بعد مطلق مبادلة العين بالدين أو مبادلة العين بالنقد واحد اشترى تلجا نقدا دفع الفلوس في المجلس دفع المال في المجلس وهذا التلجا لسه بيع مطلق النوع الثاني بيع السلم بيع السلم بقى بيكون عكس النوع الأول بيع السلام بيكون المال مقدم والسلعة مؤخرة وده بيحصل في بيحصل في أصحاب أصحاب المزارع رجل عنده أرض وليس عنده مال ينفق عليها ورجل عنده مال وليس له خبرة في الزراعة فيأتي صاحب المال يعطي مال للمزارع فيقول له ازرع لي مثلا هذه الأرض بمحصول كذا فيعطيه المال مقدم وفي موسم الحصاد إيه ياخد الثمار وهنا المال إيه مقدم والسلعة إيه مؤخر اسمه بيع السلم بيكون النقد أو المال مقدم والسلعة مؤخرة. هذا بيحصل في كثير جداً من تجار المزارع مثلاً، فبيأت بينزل إلى الفلاحين يعطيهم أموال مثلاً لشراء السماد والثمار، ويعيده في موسم الحصاد يأخذ مثلاً الثمار. هنا يكون المال مقدم والسلعة اللي الثمرة إنت مؤخرة بعد أن تخرج في موسم الحصاد يأخذ التاجر السلعة. التي دفع مالها مقدما النوع الثالث بيع الأجل بيع الأجل بيكون في المثمن معجل والثمن مؤجل اللي هو بيع الأجل اللي هو بيسمه أيضا بيع التأسيط يعني بيع التأسيط إن بيكون السلعة في مؤدمة والثمن بيكون منجم يعني بإيه يعني بيع التقسيط هو بيشبه البيع المطلق. يبقى بيع الأجل بيكون السلعة مقدمة والمال مؤخر يعني مثلا السلعة تدعى فوري بألف فهو وبالتقسيط بألف ومتين فهو هياخد التلاجة مثلا السلعة ويدفع الألف ومتين بعد سنة أو يقصت الألف ومتين على سنة كل شهر مثلا هيدفع جزء من المبلغ يبقى بيع التقسيط الشائع عندنا ان بيع التقسيط بيكون ها زيادة على الفوري وبيتقصد كل شهر حاجب في صورة تانية لبيع التقسيط ان هو هيزود على الثمن الفوري ويدفع المال كله بعد سنة مرة واحدة يمكن كان ده مش شائع عندنا الشائع عندنا ان بيع التقسيط بيدفع المقدم وكل شهر يدفع جزء ايه مثلا التلاجة فوري مثلا فحياخدها تأصيب بألف وميتين وكل شهر يدفع حاجة. في سورة في سورة اخرى ااا منجم يعني مفرغة. في سورة اخرى بعد تأسيد إنه هو هيزود على تمانها فوري هي بألف هياخدها بألف وميتين ويدفع الألف وميتين مرة واحدة بعد سنة. وكان دي غير شائع عنده. ودي بتنفع في بتنفع مثلا واحد عمل جامعية هي بعد سنة. هيوضعه بعد ايه? بعد السنة. فايجي مثل في أول السنة يأخذ مثل سلعة معينة ويوعد البائع ويأخذ عليه ورقة طبعاً يوعد البائع إني تمنها اللي هو بالزيادة هيدفعه بعد سنة مرة واحدة. كان دي هذه الصورة غير شيء عندنا الشيء عندنا بعد تقسيط بيدفع مقدم وكل شهر بيدفع شيء اللي بيسموه بيع منجم أو المقصر. النوع الرابع من البيوع وهذا بيع محرم بيع الدين بالدين يعني بيع الدين بالدين رجل أراد شراء ثلاجة فهذا إلى معرض السلع فقال للبائع أريد ثلاجة بمواصفات كذا وكذا وكذا قال البائع هي ليست عندي الآن يعني يأتيني بعد أسبوعين مثلا فقال له المشتري اتفقنا والمال سوف أأتيك به بعد شهر قال اتفقنا؟, قال اتفقنا وكتبوا بينهم ورق ده بيع محرم ل... لأن لا الثلاجة موجودة ولا المال مدفوع فكلهما دين يعني كلهما دين لا البائع أتى بالسلعة ولا المشتري دفع جزء من المال بل هذا قال المال في زمتي سوف أأتيك به وقال المشتري وقال البائع السلعة سوف أتيك بها فكلا فكل من السلعة أو المال كلاهما غير موجود وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين حديث ضعيف ولكن عليه إجماع الأمة حديث نهى عن بيع الكالئ بالكالح وهذا حديث ضعيف ولكن أجمعت الأمة على حرمة بيع الدين بالدين ما معنى بيع الدين بالدين لا للبائع س... لا... يمتلك السلعة الآن في وقتها ولا المشتري دفع ولو عربونا مقدم بل كلاهما في الذمة فهذا بيع محروم البائع الخامس بيع الصرف وذلك يحصل في مكاتب الصرافة مع كريالات تريد أن تبدلها بجولاريات مصرية فتذهب إلى بنك الصرافة بتبدل ريالات بجنيهات أو دولار بريال أو دولار بجنيه تسمى بيع الصرف بيع النقد بالنقد وهذا يسمى مبادلة أثمان لأن الدولار ثمن للأشياء والجنيه ثمن للأشياء فهذه تسمى بيع الأثمان أو بيع الصرف بيع الايه؟ الصرف نكمل من الفوائد أيضا المهمة التي تتعلق بمقدمة الرسالة مطلق النهي هل يقتضي الفساد؟ لقد ذكرناها في مبحث لو تتذكرو في مبحث القواعد الفقهية. حكمنا ومزنا بنشرح في منظومة شهادة موصمين لها موعدها الأربعة كما في الجدول أمامكم. فتحدثنا لو تتذكروا عن هذه القاعدة قاعدة مطلق النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ بنقول لأن هذه الرسالة تتعلق ببيع المعاملات والبيوع فهنا سنذكر هذه القاعدة قاعدة مطلق النهي يقضي الفساد فيما يتعلق بالمعاملات وليس بالعبادات لأننا نتحدث عن رسالة البيوع نقول هل مطلق النهي يقضي الفساد هذه أولا معنى القاعدة إيه معنى القاعدة هل كل بيع نهى عنه الشارع يلزم من ذلك النهي أن يكون هذا البيع باطل طب يعني بيع باطل؟ معنى بيع باطل أن لا البائع يمتلك, يمتلك المال الذي أخذه ولا المشتري يمتلك السلعة التي اشتراه ده معنى بيع فاسد بيقولوا البيع الفاسد لا يترتب عليه أثاره يعني إيه لا يترتب عليه أثاره؟ لا البائع يمتلك المال لما بيع السلعة ولا المشتري له حق في الانتفاع بالسرع لأنه بيع باطل وهنا معنى السؤال ومعنى القاعدة هل كل بيع نهى عنه الشارع يكون بيعا باطلا؟ أم بيع صحيح مع الإث؟ أم ماذا؟ هنا اختلف العلماء على أقوال ثلاثة قول الأول عندنا طرفان وسط طرف يقول كل بيع, باطل كل بيع نهى عنه الشارع فإذا وقع فهذا بيع باطل لا تترتب عليه آثاره الطرف الآخر قالوا لا مطلق النهي لا يقتضي الفساد والقول الأول بأن مطلق النهي يقتضي الفساد هو قول جمهور الفقهاء قول جمهور الفقهاء وعندهم حديث قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من عمل عملا قالوا يدخل في ذلك البيوع المحرمة فهي ليست عليها أمرنا ومعنى فيها رد أي باطلة لا يترتب عليه آثارها القول الثاني قالوا مطلق النهي لا يقتضي الفساد وأن الشرع إذا نهى عن بيع نقول الفاعل يأثم ولكن البيع صحيح واذا قد قال به أيضا جمهور المحققين من الشافعية ومن الحنفية والحنابلة الراجح في ذلك اختصارا هو التفصيل ودائما التفصيل في المسألة الخلفية بيكون أقرب للصحة ما هو التفصيل؟ أننا نفرق بين النهي هل هو نهي لذات البيع؟ أم لوصف ملازم للبيع؟ أم لوصف خارج؟ مش واضح؟ نشرح حاضر نحن بلنا نتكلم عن البيوع عن المعاملات هل كل بيع الشرع نهى عنه يكون بيع باطل هل كل بيع هل كل بيع الشر نهى عنه فالإنسان خالفه فعل مخالفة للشرع مثلا هل نقول أنت خالفت الشرف فبيعك باطل أم نقول البيع صحيح أنت قد أثمت على مخالفة الشرع المسألة فيها تفصيل بأن ننظر إلى نوع هذا النهي والنهي أنواع ثلاث في البيوع ان يكون الشارع قد نهى عن البيع لذات السلعه ذاتها محرمه فهنا نقول مطلق النهي يقصد الفساد فاذا وقع هذا البيع فهذا بيع باطل كمن باع خمرا من باع كلبا من باع هره من باع ميتا من باع صنما فهذه بيوع محرمه لذاتها فاذا وقعت هنا نقول هذا بيع فاسد باطل لا تترتب عليه أثاره لا البائع يمتلك حق المال الذي أخذه من المشتري ولا المشتري له حق أن ينتفع بالسلعة مثال حاضر سوق الكلاب الله مستحيل تعقد أسواق لبيع الكلاب وأسواق لبيع الهرر قطط بسة هرر فهذه أسواق تقوم على بيوم محرمة فمن باع كلبا مثلا نقول بيعك باطل أنت ايها البائع ليس, ليس لك حق في هذا المال الذي اخذته ولا المشتري له الحق في الانتفاع بالكلب الذي اشترى لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب ونهى عن بيع الهرة وكذلك بيع الخمرة والخنزير والاصنام إلى آخر إذا الحالة الأولى أن النهي يعود إلى ذات السلعة إلى ذات المبيع فهنا نقول مطلق النهي يقتضي الفساد الحالة الثانية أن يكون النهي عن البيع ليس لذات الشيء ليس لذات السلعة ولكن الوصف ملازم لها لا ينفك عنها مش واضح؟ ندي مثال بيع الذهب بالتقسيط رجل أراد أن يوسر على النساء مثلا ففتح محلة لبيع الذهب وقال تيسيرا لكم أنا أبيع الذهب بالتقسيط أين وجب محلات إذلك وقصتكم مشهورة تعالى عندنا سكندرية أسواق الكلاب لا حصرة لها نعم الحالة الثانية أن يكون النهي عن السلعة ليس لذاته ولكن الوصف ملازم لها لا ينفك عنها كبيع الذهب بالتقصيد رجل أراد أن يسرع على النساء ففتح محل لبيع الذهب وقال أنا أبيع الذهب بالتقسيط، يعني المرأة تأخذ ما تشاء من الذهب تدفع جزء وكل شهر تدفع جزء من المال نقول هذا بيع ربوي بيع محرم شرعا لما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت الأصناف ذي الذهب بمال بفلوس فبيعوا كيف شئتم بيع بع القرم بألف جل فبيعوا كيف شئتم إذا كان ها يدا بيد لذلك ذات اللي بقول لو أنا امرأة ذهبت بنيات الشراء للذهب وتدفع المال مرة واحدة يعني بدون تقسيط ولكن لما ذهبت وجدت شيئا أعجبها فسألت عن ثمن هذه آه آه مثل مثلا الحالة مثلا أو إسورة، فقال له، فقال لها البائع أن هذه بعشرة آلاف. قالت معي فقط تسعة آلاف. خذ الآن التسعة وبعد ساعة أتي بالالف. فهذا بيع لا يجوز. لما حتى لو كانت بعد بعد نصف ساعة سوف سوف تأتي بالمال، لابد من أن يقول المجلس واحديا بيد خذ الذهب، خذ المال. نرجع مرة ثانيه الحاله نقول ان يكون النهي فيها ليس لذات الشيء هنقول حلو حاله لذات الشيء بيع الخمر خنزير كلبه الحاله ان النهي عن الشيء ليس لذاته ولكن لوصف ملازم لا ينفك عنه بيع الذهب بالتقسيط يعني إيه عندنا الذهب هذا سنف رباوي كما ورد في الحديث والمال على الرايح أيضا سنف رباوي في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأصناف اختلفت ذهب بفلوس ده صنف رباوي وهذا صنف آخر قال فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدم بيد يعني وحنادي في مجلس أخذ المال أدهد الذهب لماذا التقصيد محرم في الذهب نعم الذهب الذهب ليست سلعة الذهب هذا صنف رباوي الإنسان الذهب صنف إيه رباوي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح ربا إلا مثلا بيث Legisl يدا بيد يدا بيد يعني التقابض في المجلس فالذهب ليس سلع كالخضار مثلا فاكهة ولكن هذا صنف ربوي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم اذا الحاله الثانيه بقى ايه حكمها اللي هي ان يكون النهي عن شيء الش... ليس لذاته ولكن الوصف ملازم له لا ينفك عنه اللي هي بقى ايه اللي هي مثل البيع ذهب التقسيط وكذلك كل البيوع الربوية فهل الذهب الذهب بعينه محرم ان يعني بقى يشتره الزهب بالزال خمرة ولا زال خنزير لا الذهب حلال بيع وشراء ولكن هنا أتى إليه وصف وهو وصف التقصيد وصف ملازم فهنا سنقول مطلق النهي يقتضي الفساد فمن باع ذهبا بالتقصيد أو قل باع أي بيع ربوي فنقول بيعك باطل فاسد لا يترطب عليه أفضل لو أن امرأة اشترت ذهبا بالتقصيد مثلا هنفترض أن زينب لم تكن تعلم الحكم فإن بالفعل أن تشتري الذهب بالتقسيط، اشترت إسورة بعشرة ألاف دفعت مثلا ألف ألفا وكل شهر بتقضي جزء من المال نقول لها الآن هذا عقد ربوي عليك أن تذهب إلى البائع السائر فتعطيه باقي المال كله الذي في ذمتك وننهي هذا العقد والراجع في ذلك أن هذا عقد مفسوخ عقد باطل عقد ربوي عقد باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن صحبيا باع صاعا من تمر بصاعين قال ردوه قال إيه ردوه فهذا على أن البيوع ربوي بيوع محرمة بيوع محرمة بيوع محرمة كيف تنهي هذا العقد هم يجب عليها حتى تخرج من هذا التحريم أن تعود بالإصورة إلى السائق وتأخذ أصل المال عند الحنفية قالوا إيه تشيرا لها تدفع ما توقع من المال الذي في زماتها لتصحح العقد الراجح جمهور قول جمهور علماء أن العقد الربوي عقد فاسخ لابد من فسخه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بحديث الرجل الذي باع صاعا من طمر بصاعين عندنا الطمر صنف الربوي فالرجل باع صعب صعين مثلية هنا. فما الذي أيصر على هذا الرجل أن يصحح هذا العقد أم يفسخه؟ الأيصر أن يصححه فلما أمره النبي بفسخ العقد قال ردوه دل ذلك على أن البيوع الربوية بيوع مفسوخة باطلة لابد من فسخها هنا سؤال هل له أن تبقي الذهب عند البائع وتدفع كل شهر جزء من المال الثابت؟ يعني مثلاً لكنها مثلاً تخشى أن المال يضيع، فتتدخر. تقول آه يعني آه كل شهر أخشى من ضاع المال، ها؟ فأنا أتدخر مع السائق كل شهر جزء من المال. نقول لها ذلك بقيد وشرط ألا تأخذ الذهب إلا عندما يكتمل المال. سيزعى يوم بعد ما نبست الأسورة أخذتها وأعطى لها السمع ها إشكال هنا ما يعني إذا كان يحدث صنوع من المفاسد فلكل حادث حديث وهنا تأتي الفتوى وليس الحكم الحكم العام يختلف عن الفتوى فالحكم لا يتغير أما الفتوى فتتغير باختلاف الأحوال فإذا ترتب المفاسد هنا يأتي حكم آخر لألا في المسألة هل مطلق النهي يخطئ الفساد الأمر على تفصيل إذا كان النهي يعود لذات السلعة كبيع الخمر والخنزير نقول هنا مطلق النهي يخطئ الفساد فهذه البيع محرمة حالة ثانية أن يكون النهي ليس لذات السلعة ولكن لوصف ملازم له يعني السلعة ليست محرمة زي زي مثلا بيع الذهب بيع ربوية صاع بصاعين من الطمر ه نقول هذا بيع محروم نعطي مسألة على ذلك مسألة شائعة جدا مسألة الفكة ممكن المصريين على فوق أكثر مسألة الف الفض مثلا واحد مثلا معامل جيني هاي محتاج يفكها والفك بتعمل أزمة ها فأتي إليه رجل فيقول هذه المئة أعطيك مكانها فكة أعطيك مكان المئة تسعة وتسعين جنيه فكة ما يسمونه عندكم سرين؟ فكت المال فهو بيستغل الفرصة قال له حقد منك الورقة ممية مئة جنيه وأعطي وأعطيك مكانها تسعة وتسعين جنيه فقط أو تسعين فهذا عقد ربوي لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل مئة بمئة وصلت كذا وصلت ولا بل الهلا برضو هي برضو مش شائعه ها رجل ذهب بمئة جنيه يريد فكه هذه المئة اه يقول يصرفها نعم صح واحد ما عمد جين عايز يصرفها يفكها يعني يصرفها فذهب الى محل فقال الله مستعان والله الله محمد هذا ربه يعني اللي تعرفه حذره هذا ربا مثال اخر بقى اقل ولكنه ايضا محرم واحد معه مثلا 100 جنيه 100 جنيه اراد يعني ها فذهب الى محل بجواري فقال يعني اريد فكت هذه المئة فقال والله ليس معي 100 كمينة خذ الان 50 وبعد ساعة تعال خد ايه 50 الاخرى يبقى هو كده هياخد بانه كام 100 كام 50 نقول هذا أيضا ربة لا يجوز الله مستعال شوف رغاية فين يعني فعلا أمر الربة انتشر بطريقة عجيبة يعني رغم نوعه بيفك بس قال له خد قال له هات المية خد خمسين دلوقتي وخمسين بعد ساعة نقول هذا لا يجوز لأن النساء السلام قال ها يدا بيد مثلا بمثل الحالة الثالثة الحالة الثالثة في مسألة مطلق في الفساد أن يكون النهي عن البيع وعن السلع ليس لذاتها كالحالة الأولى وليس لوصف ملازم لها كالحالة الثانية ولكن لوصف خارج عنها مش واضح؟ حالة الثالثة نهى الشارع عن البيع بعد أذان الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نوري للصلام يوم الجمعة ها؟ فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع حرم الشارع على الرجال ان يبيعوا ويشتروا بعد أذان الجمعة لما؟ للسعي إلى ذكر الله عز وجل فمن خالف وهؤلاء كثر خالف وظل يبيع بعد الأذان وظل يبيع أثناء الخطبه, الخطبة يعني خطب على المنابر هو يبيع ويشتري في السوق. نقول له أنت أثمت لأنك خالفت قول الله فذروا البيع. نعم الجمعة الرجال فقط لأن الجمعة وجب على الرجال فقط. فلو أن امراه تبيع فاشتارت منها امراه أخرى البيع جائز لأن الجمعة لا تجب على المرأة. فنقول هذا الذي خالف أمر الله وظل يبيع ويشتري نقول أنت أثمت لأنك خالفت أمر الله. ولكن البيع صحيح إذن هنا الجهة بيسمى الجهة مفكر. يعني أنت تأثم لأنك خالفت أمر الله لأنه قال وذر البيع ولكن البيع صحيح ليه البيع صحيح أنك لم تبع شيء محرم للذات ولم تبع شيء محرم للصفة ملازمة له ولكن لصفة خارجة لأن الشرع نهى الإنسان الرجل يعني أن يبيع بعد أزان الجمعة لما؟ للسعي إلى ذكر الله وإلى السمع الخطبة ويتذكر ويتطاعد بقال الله وقال رسول فالنهي عن البيع بعد الجمعة ليس لامر متعلق بالبيع اصلا انما لعلّة خارجه وهي المسارعة الى سمع الخطبة مثال آخر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المسجد في نهي عن البيع في هل هذا النهي متعلق بذات السلعة؟ لا هل وصف ملازم لها؟ لا ولكن علة النهي هنا لعلة خارجة وهي إيه؟ أن المساجد لم تبنى البيع والشراء إنما بنيت لذكر الله وشكره وحسن عبادته فمن خالف فباع في المسجد نقول البيع صحيح يترتب عليه آثاره ولكنك تأثم لأنك خالفت الشرع. لأنك خالفت الشرع. جماعة. والدليل ان البيع في المسجد صحيح مع الإثن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع في المسجد فقولوا لا أربح الله إيه ها تجارتك فسمها تجارة فلما سمها تجارة دل على أنها صحيحة وليست باطلة نعم ولكن يأثن فقط يأثم يحمل زمن لكن البيع صحيح يترطب عليه الآثار فالبائع يمتلك المال والمشتري يمتلك السلع لذلك بنقول أن التفصيل هو الراجع في هذه المسألة المطلق النهي خلال الفساد نقول أمر على تفصيل إذا كان النهي لذات الشيء نقول مطلق النهي يصل فساد. إذا كان النهي ليس رذات الشيء ولكن وصف ملازم له لا ينفك عنه نقول مطلق النهي خصال الفساد ذلك كل البعو ربوية الحالة أن يكون النهي ليس رذات الشيء وليس الوصف ملازم له, ملازم له. ولكن الوصف خارج آخر لعلبة أخرى الشرع نهى عن البيع في المسجد ليس الأمر المتعلق بالبيع ولكن لعلبة أن المسجد لم تبنى لذلك وكذلك من باع على بيع أخي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع أخيك أحمد يبيع السمك بجواره محمد يبيع السمك فأحمد باع بيعا فليس لمحمد مثل أن يغري المشترف يقول على عندي عندي سعر أقل أبيعك بسعر أفضل من جاري الذي يبيع بجواري فهذا باع على بيع أخيك فإن فعل وباع على بيع أخي نقول أنت أثمت والبيع صحيح استاذ الجمعة انتهت لا, يجوز لا إذا انتهت صدق انتهت الجمعة خلاص قال عز وجل فإذا قُدِّر الصلاة فانتشر في الأرض وابتغى من فضلها إلى هذا حد ننتهي واضح ولا مش واضح إحنا كنا نريد ننتهي المقدمة ولكن لسه مقدمة طويلة شفنا أذهب البائع واخذ مقصره على 100 جنيهات جنيه. لا يا محمد انت ف... لا انت هنا كلام غير صحيح لا الذي يذهب لشراء سلعة ب 25 جنيه واعطاه السلعه 23 جنيه واعطاه 25 جنيه دي مش فكه ده اسمه وشراء انت ليك... ليك عنده 2 جنيه فقال لك والله ما قال, له... قال لك بعد الساعة لا ده مش فكه انت هنا بدي اسمه وبيع وشراء هذا بيع وشراء فلو قال لك الباقي تعالى خده بعد ساعة او بكرة لا حرج كلام كله فين لان هنا في سلعة دخلت في الموضوع كلام كله انت بتديه لقرب مية بتقوله فقلي المال ده لكن في المثال اللي حالك ذكرته ده اسمه بيع ده فلوس دخل فيها سلعة بيع وشراء فحتى لو ليك باقي وقالك خده بعد ساعة لا حرج وصلت صلى الله عليه وسلم